إلا الذيذينَ عَهَدُّم مِنَمُشْرِكينَثَُّ لَمْ ي قُصُوكُمْ شَيْئو وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَكُمْ أَحَدًَا فَأَتِّ فَأَتُِّ إلَيْهِم عَهْدَهُم إى مُددَّتِهِمْ.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 فَإِنْ ت amوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون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 أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ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 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وَأَموال نِ قَتَرَفْتُمُهَا وَتِجارَارَةٌ تَخْشَوونَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَأضوونهَا أَحَبَّ إلَيكُم مِنَ اللهَِّ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيِه وَجِهَادٍ فِي سَبِيِهِ فَتَرََّّصُوا حتىَ يَأتِيَ اللهَّهُ بِأَمْرِهِ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 وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ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 اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَأِبَّابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سبحانه عَمَّا يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُنُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِرُونَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظهورهم أذمَا كَ نَزْتُم لِأَم فُسِكُمْ فَذوقُ مَا كُ تُ تَكْنِزون إِ عِدَّتَ الشّهور عدَ اللهَِّثنَا عشَر شَهْرًا فِي كِتابابِ اللَّهَِوْمَ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَْضَ مِنهَا أَرربَعةٌ حُرم. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ انَّ مَن نَّسِيَ عِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَثُرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّنَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّنَ اللَّهُ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 لو كَان عرضَ قَربَ وَسَفَرَ قاصِِدَاتَّبَعكَ وَلا بَعودَت عَلَيْهِ مُشَّّ وَسََحِفُونَ بِاللههِ لَ استطَعن لَ خَجنَا مكُمْ يهِكُونَ آم فُسَهُم وَلهَّهُ يَعلممُ إِهُ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 لَوْ خَجُ فِيكُمَّْا زَادُكُمْ إِللاا خَبَلَ وَلَ أَوضَعوا خِلَ لَكُمْ يبَغونَكُمُْ الْ الفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سََّعَونَ لَهُم وَلَّهُ عَليمُم بِالظَّالِمِين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 ْآ فقُ طَووعًا أَ كَررهَ الَّ يتَقَبلَ مِنكُم إِكُ كُ تُمْ قَوْمَ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 إِنَّ إِلَى اللَّهِ رَاجِعُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ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 es tin van les envíren en les quals. El platinal d'investiguen a sus أَحَقُّ és l RBD boots-li أَلَمْ adem s'h مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ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 كَالَّذينَمِ قَلِكُمْ كَانوا شَدَّمِ كُم قُتَ وَأَكثَرَ أَمْ وَلَ وَأَولادَم فَستَتَعوا بِخَلَاقِهِمْ فَسْتَم تَعتُم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 فِيكَ اتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأُّرونَ بِالْمَعرُوفِ وَيَهَونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُكمونَ الوَلا تَ وَيُقتُونَ الزَّكةَ وَيُطعونَ اللهَّه وَرَسُونَ أُلَاائِكَ سَيَرْرحَمُهُمُ اللهَّ إَِّ اللهَّهَ عزيِيزٌ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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقَ فِي قُلوا بِهِمْ إِلَ يَوْمَقَوْونَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللهَّهَ مَا وَعددُوه وَ بِمَا كانَوا يَكْذِبُون أَلَمْ يعْلَمُ ن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب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 لكن الرسول والذين آمنوا مَعَهُ جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون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 سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى النَّاظِرَةِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا على الذيينَ إِذ مَا أَتَوْكَ للتَحلَهُم قُلْتَلَ أَجِ مَا أَحمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَّ وَأَعيُونهُم تَفِيض مِنَ الدمع حَزَنًا أَللاا يَجدِ ماَا يُ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 ل يَحْلِفونَ بِالللههِ لَكُمْ إذَا قَلَبَةُم إلَيْهِم لتُعرِضُوا عَنْهُم فَأَْرِضُوا عَنْهُم إنِهُ رِجَسُ وَمَأوىهُ جَهَ مُجَزَ أَنْ بِمَا كانَوا يَكسِبُون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 وَعددَّ لَهُ جََّات تَجر ت تحتهَا الْأَنهَا رُ خَالدينينَ فِيهَا أَبَدَا ذَلِكَ الفَووزُ العظيم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 وَآخَروا نَعتَّرَفُ بِذُنوا بِهِم خَلَقُوا عمللَ صَالِحَ وَآخَرَ سَيّ أَدْ عَسَ اللهَّهُ أََتُوبَ عَلَيهِم إِن نَّب اللهَّه غَفُور رحيم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 وَقُل عَّلُوا فَسَيَرَ اللهَّهُ عَملَقُمْ وَرَسُولُهُ وَْمُؤْمنِنونَ وَسَةُ رَدّونَ إِلَ عَالمِ الغَيبِ وَالشَّهادَةِ فَيُونَبِّئُكُم بِمَاكُْ تُم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 وَمَا كَانَ سْتِغْفَارُ إبَرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاا عََّ وَوعدَةِ وَعددَهَا إَِّهُ فَلََّا تَبَيَّّنَ لَهُ أََّهُ عَدُهُ للِلهِ تَبَرَّاءَ مِنْ إَِّ إبَرَهِي مَ لَأَوَّهُ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 مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَبِعُوا عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ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 ولا نصب ولا مخنصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيل إلا كتب لهم به عمل صالح